بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا, ولا يخرجن إلا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحبث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا دوي عدن من وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهمن فعدتهم ثلاثة أشهر واللائي لم يحرن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم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 لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتون أجورا واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فستوضع لهم أخرى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 قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. يتنزل الأمر بينهن. لتعلموا الله كل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فأن الله قد أحاط بكل شيء علما